القائد يواسي اليتيمات قالت زوجة سعد بن الربيع يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فاستفاه، فلم يترك لهما مالا والله لا تنكحان إلا ولهما مال فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك عادات جاهلية تسحق الأنثى ولا يزيلها إلا الوحي الذي نزل بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وس يصلون سعيرا. تلتها آيات في المواريث، وبعد نزولها أرسل صلى الله عليه وسلم لعمهما فقال. أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك نظام يحمي الأنثى من جور الجاهلية الذكورية فالأنثى تعاني حتى في هذا العالم المتحضر اليوم تعاني استغلال الرجل لها ومتاجرته بجسدها باسم الحرية والسياحة حتى إن منهن من تسلم نفسها لأكثر من رجل في اليوم أي لمئات الرجال في العام ليس للتسلية ولا إعجابا بأولئك الرجال ولكنها لقمة العيش المر التي يتحكم بها الرجل فإن مرضت أو كبرت رماها على قارعة الطريق كقطعة لحم متعفنة أما الإسلام فيوجب لها دخلا على ابنها إن كانت أما وعلى زوجها إن كانت حليلة وعلى والدها إن كانت بنتا أما إن كانت بلا دخل فدولة الإسلام أمها وأبوها فهذا النبي القائد صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، الإسلام لا يعتني بالأنثى شابة ويرميها في الأزقة والملاجئ حين تحدودب، بل عندما تكبر يكبر قدرها، تصبح الجنة عند قدميها، يصبح الإنفاق عليها جهادا، وعلاجها عبادة وحملها عبادة وهمز قدميها الضعيفتين عبادة ورسم الابتسامة على تجاعيدها الحبيبة عبادة ولا ينقطع البر بموتها يظل وارفاً دعاءً وصدقه أما في غير الإرث كالعطايا والهبات فالفتاة تنال كالفتاة ففي أحد البيوت امرأة تطالب زوجها منح طفلها هبة وأن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها أمسك الرجل بيد طفله وخرج به ولما وصل عند أعدل القادة أخبره فقال صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم أكل لهم وهبت لهم مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور لن تجد الفتاة أعذب من محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله بها الجنة